قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ مُطْفَأٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أننا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعينبا وقضبا وزيتنا ونخلة وحدائق غلبا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 وجوه يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة